إنه هو السميع البصير وأتينا موسى الكتاب وجعلناه دلي بني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا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 إن هذا القرآن يهدي الَّذين يَعْقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذين يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طاهره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَوْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّهُنَّ هَاتَ دَمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُوَّنِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة ناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا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 وَجَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده واللو على ادبارهم نخورا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 فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم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 ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرغي التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن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 فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلم عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم, وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 وَإِذَا مَسَكُمُ الْضُرُ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَنْ تَدَعُونَ إلَّا إِيَاءٍ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَمِنْتُمْ أَيْ يَقْسِفُ بِكُمْ جَانِبًا إِلَّا الْغَضِبَ وَالْسِدَاءِ أفأمنتم أن يرسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أنتم أن يعيدكم في نتارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم لما كفرتم. فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدون لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم, وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَولا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ افْتَرَيْتَ عَلَيْنَا كَذِبًا وَإِلَيْهِمْ شِيَعٌ قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ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 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيهك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول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 لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفّا بالله شهدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضِلَّ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِ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 في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره